الله الحمد لله والصلاة والسلام على رصود الله وعلى آله وصحبه أما بعد فالقرار في العقل التحوي للإمام إبي جعفر التحوي رحمه الله تعالى وذلك قرارة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى للسامعين وفي الدرس الثامن والعشرين قال المصنف رحمه الله تعالى والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وأن جميع ما أنزل الله في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الشرع والبيان كله حق والإيمان واحد وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشة والتقى ومخالفة الهواء وملازمة, وملازمة الأولى الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد بلغ بنا من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته إلى قوله وجميع ما صحع الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الشرع والبيان كله حق المراد بذلك أن المؤمن لا يفرق بين كلام الله ولا بين السنن فكل ما جاء في الكتاب العزيز أو صحة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور العقيدة أو أمور الأحكام والشريعة يجب على المسلم التسليم له والإيمان بأنه حق وإذا آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض فإنه كافر بالكل قال الله عز وجل على اليهود ذاما لهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب أم الله بغافين عما تعملون وقال سبحانه لا نفرق بين أحد من الرسل وقال عز وجل كذبت عاد المرسلين وإنما عاد كذب من هود فلما كذبوا هودا كانوا مكذبين لجميع المرسلين فالذي يكذب بنبي واحد يكون مكذبا بجميع الأنبياء والمرسلين وقال سبحانه إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرزقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن بعض ونكفروا بعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك السبيل فهو لا بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم فالواجب الإيمان بما أنزل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام من القرآن والحكمة يعني السنة والله جل وعلا قال لأزواج نبيه عليه السلام واذكرنا ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة آيات الله القرآن والحكمة هي السنة وفي حديث المقدام بن معلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه فلذي يؤمن بجميع القرآن من أوله إلى آخره ويدفر بالسنة فهو كافر بالجميع لأن كل من عند الله القرآن والسنة كله من عند الله سبحانه وتعالى وما يفعله بعض الناس من التشغيب على السنة بأن الروايات ربما تكون مختلفة في بعض الألفاظ، فيقولون هذا يدل على أن السنة غير مضبوطة أو غير منضبطة، فهذا باطل. لأن الرواه يقولون قال كذا أو كذا، يعني عندهم دقة شديدة في نقل الألفاظ، فكونهم يختلفوا في مروا في بعض الألفاظ اختلاف لا يضل، كما جاء في الحديث الجابر في صحيحه في ثمن بيع جابر للبعير البكر للنبي عليه الصلاة والسلام ما قال له رسول الله, صلى الله عليه وسلم يا جابر أتابعني بعيرك قال نعم يا رسول الله الروايات اختلفت بكم باع جابر للبعير لكن هذا الاختلاف هل يضر في أن البيع تم أو لم يتم لا يضر لا يضر كن هذا الصحابي سمع كذا أو فهم كذا وهذا روى كذا وهذا روى كذا هذا لا يضر لكن هل تم البيئة أم لا نعم بل إنه من كذر بآية واحدة من كتاب الله فإنه يكون كافرا بالقرآن كله لو أنه زعم الإيمان بالقرآن كله ويعلم أن هذه آية في كتاب الله ومع ذلك قال أنا لا أؤمن بهذه الآية أخذ كل الآيات إلا هذه الآية فإنه يكون كافرا بالقرآن كله ولن بالله. الله كما قال الإمام الطحاوي رحمه وعليه فمن هذا الجانب أيضا يناله هذا الحظ والنصيب ما قال به البعض للأسف من أنهم يقولون لا نثبت الأسماء والصفات بحديث الآحاد وهذا خطأ كبير أو بالحديث الحسن لغيره وهذا وقاله عبد الرزاق رضواني وهذا باطل فالحديث متى صحى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا بد من قبوله بأي درجات الصحة الأربعة: صحيح، صحيح الغير، صحيح الذات، حسن الغير، حسن الذات. فمتى صح الحديث أو ثبت ثبتت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي درجات النسبة علىها وأدنىها، فإنه يجب الإيمان بذلك. قد سأل الشيخ حسن عن الرضوان في المجلس في يوم الجمعة الماضية فقد نصحناه ولا يقبل النصيحة وذهبوا إليه, إليه ونقشوه في هذه الأسماء والصفات أنه يذكر الأسماء والصفات المعروفة لدينا كم؟ 198 اسما ويؤول حديث أبي في الصيحة حيث تأويل غريب لم يسبق أحد من علماء الأمة قبل ومع ذلك يصر على هذا يقول آتيت بشيء لم يأتي به أحد من علماء الأمة من مشكلة اجتهدت عن طريق الكمبيوتر وهذا من العجب العجاب أسماء الله عز وجل تخفى على علماء الأمة من لدن الصديق إلى يومنا هذا وتاتي أن تكتشف هذا اكتشاف هل هو اكتشاف اكتشفت تلفور ولا, ولا, ولا شيء هذا ليس اكتشافات اجتهاد يكون في النصوص اجتهاد في فهم النصوص وتوجيه النصوص ليس اكتشاف سيارة ولا طيارة أو صناعة طيارة أو سيارة لا في مور الدنيا فيتأول حديثة به رضي الله عنه في إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا يقول تسعة وتسعين شيء ومئة إلا واحد شيء يعني تسعة وتسعين ومئة إلا واحد يعني كم تسعة وتسعين زائل 99 تساوي 198 هذا الذي يعرفه الذي نعرفه من أسماء الله ولا شك هذا تأويل عجيب جدا 100 إلا واحدا هي 99 هي البدل عن 99 100 إلا واحد يعني 99 فما أطلعنا الله عز وجل من أسماء هذا قرر جميع ابن وثيمين وفل ابن ومن قبله ابن حزم وكان يختلفه في بعض الأسماء هذا يذكر اسم هذا يذكر خلافة لكنهم يقولون ما أطلعنا الله عليه تسعة وتسعون اسم مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجن وهذه نتيجة تتلمد على بإزرات وعلى الثاني الركب بين إلي العلماء ثم يقول يا فوزان تقافنا الإقوان يا سعي يا مفتي تقافنا الإخوان بهذه الطريقة الفجة مع أهل العلم لا يتأدب مع العلماء لا يتأدب مع أهل العلم وينادى الفوزان هكذا باسم يا فوزان تخاف من الإخوان وهذا وكلام... هذا كلام قاطر هذا ليس هذا ليس من الأدب هذا سوء أدب مع أهل العلم وعند نقد بأهل البداك محمد حسان أوهيلو ينتقد بأنه عنده مال أو زوجات كثر هذا ليس نقد كن عنده مال وعنده زوجات مال له زوجاته وماله ليس هناك علاقة بهذا <تصفيق> قال إمام التحاوي رحمه الله تعالى هو واحد وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى هذه العبارة من كلام التحاوي رحمه الله تعالى سار فيها وقرر مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت فقد قال الإمام حنيفة في كتابه الفقه الأكبر والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيد متفاضلون في الأعمال فمذهب بحنيفة رحمه الله والمرجأة أن الناس في الإيمان في أصله سواء وقد انتقد هذه العبارة سماحة الشيخ عبد الباز وعلماءنا لشرحه شرحوا عقيدة طحوية انتقدوا قول الطحاوي هذا أن الناس في أصل الإيمان سواء أصل الإيمان هو ما هو أصل الإيمان التصديق يعني تصديق الناس جميعا سواء تصديق الأنبياء كتصديق الصالحين كتصديق العصاه ولا شك أن هذا صحيح أم خطأ ها خطأ النحط بل إن تصديق العبد نفسه قد يرتفع ويزيد كلما عرف ما تعلم من النصوص وعمل بها وآمل بها يزيد تصديق وكلما كان أجهل يضعف تصديق فالتصديق نفسه يزيد يزيد في قلب العبد يعني على حسب أعماله وعلى حسب اعتقاداته وتصديقاته وبين العباد التفاوت من التصديق كما بينهم من التفاوت في الأعمال ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فكم أن أعمال العباد متفاوتة يقول ابن القيم عمو الله إن الرجلان يقفان في الصف يكون ما بين عملهما كما بين السماء والأرض لتفاوت ما في القلب فالاعمال كما أن متفاوتة في الاخلاص والاتباع كذلك أعمال القلوب متفاوتة في التصديق كذلك التصديق متفاوت عند الناس ولذلك سمي أو بكر بالتص بالصديق مبالغة في تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام والصدق مع الرسول عليه الصلاة والسلام فأعمال قلوب من تصديق وتوكل ومحبة عند أبي كل الناس فيها واحد يقول غفر الله له ويستوي المؤمنون كلهم في المعرفة واليقين والتوكل والمحبة والرضا والخوف والإيمان في ذلك وتفاوتون فيما دون الإيمان في ذلك كله وهذا مما أخطأ فيه الإمام أبو حنيفة النعمان ابن ثابت رحمه الله تعالى ولا يؤخذ بقوله في ذلك قول الناس في أصله سواء والتفاوت إنما هو في الأعمال فقط هذا ليس بصحيح وقد رده العلماء الثلاثة مالك والشافعي وأحمد والأمة في أصولهم ومن جاء بعد الإمام أبي حنيف رحمه الله انتقد هذا القول إلى علمائنا في هذا الزمن كسمح الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن رحمه الله وغير من العلماء ينتقدون هذه اللفظة الناس في أصله سواء لا الناس متفاوتون بل الأنبياء والمرسلون متفاوتون فالخمس والعزم من الرسل هؤلاء أفضل الأنبياء والمرسلين والله جل وعلا قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض والله رفع العباد بعضهم فوق بعض درجات فالعباد متفاوتون فهذا جل على تفاوت الناس في التصديق والتفاوت عند الطحاب رحمه الله قال بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى ولكن سبق أن هذا الكلام ليس بدقيق بل ليس بالصحيح وأن التفاوت يكون فيما في القلوب ويكون في الأعمال أيضا سواء يقول الإمام أبو بكر شعب بن عياش رحمه الله ما سبقهم أبو بكر بكثرة إيمان ولا صدقة ولا صلاة ولكن بشي وقر في قلبه شيء وقر في قلبه وهو التصديق وهو التصديق فالمرجع جعل الإيمان شيئا واحدا إذا زال زال الإيمان بالكلية هو التصديق وهذا خطأ لأن التصديق نفسه كما سبق يتفاوت في قلب العبد من حال إلى حال وتفاوت فيما بين العباد بعضهم البعض فليس تصديق الأنبياء والمرسلين كتصديق أصحاب الكبار والعصاد من الأمة لا شك أن تصديق الأنبياء أقوى وأعظم بل الأنبياء وأنفسهم يتفاوتون ويتفاضلون عند الله سبحانه وتعالى فقول الطحاو رحمه الله تعالى والناس في أصله سواء ليس بسديد وقوله والتفاضل بينهم بالقشية والطقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى هذا صحيح لكن ليس هذا هو وجه التفاضل فقط وإنما التفاضل أيضا يكون في أعمال القلوب وفي قول القلب وهو التصديق وفي أعمال القلب من محبة وخوف ورجاء وتوكل وإنابة وخشية ورغبة ورهبة إلى آخره من أعمال القلوب فقوله الناس في أصله سواء هذا مما التقد على الطحاوي رحمه الله تعالى من الذي يتكلم؟ عبد الله هذا؟ سفة عبد الله؟ في هذه يتكلم نعم نعم نعم في ألاء <تصفيق> قال يسمون الفقهاء يعني نعم <تصفيق> <تصفيق> نعم، حوالى المرجعات فقراء، أبو حليفة المرجعات، وحماد بن أبي سريمان شيخ من حليفة المرجعات، وعمر بن در و أبو هدر صاروا على طريقة المرجع، وأكثر العباد والنساء كما ذكر الشيخ الاستاذ رحمه الله في فتاوى في الكوفة كانوا على مذهب المرجع كثير من العباد والنساء الذين لهم تعبل وتنسك ولا تمون بالليل على مذهب الأحناف حتى يومنا هذا جهة المشرق باكستان وكازاخستان يعني وأكثر الذي فيه أخيرا ألف ونون هذه كازاخستان باكستان ويعني جهة الشرق على مذهب الأحناف وعندهم تعصب شديد سواء في الأحكام يعني دائما يقفون يضعون أيديهم تحت السر على رغم من الحديث في هذا ضعيف في عبد الرحمن الكوفي هو ضعيف اعتمد على الحديث حالي أضي الله عنه من السنة وضع الأكفة على كف تحت السرة وهذا مذهب الإمام أبي رحمه الله ولا يؤمنون خلف الإمام بصوت مرتفع أبدا عندهم تعصب شديد جدا للإمام أبي حريفة رحمه الله حتى بل إن بعضهم قال كل حديث خالف الإمام فإنه إما متأول أو منسوخ هذا باطل هذا ضلال بالله الإمام يخطي ويصيب كسأل الإمام هو إمام عظيم الإمام أبو حنيفة لكنه كان قليل بضعف الحديث كما ذكر علماء لما ترجموا له ولذا يسمى مذهب الأحناف مذهب أهل الرأي فدخل البخاري في كتاب الإيمان قالوا يعني الأحناف ويرد عليهم البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان لأنهم خالفوا في هذا الباب قالوا أهل السنة نعم. ومع ذلك أن يبو حنيف إيمان أخطأ في هذه المسألة في بعض مسائل الإيمان في تعريف الإيمان وفي هذه اللفظة والناس في أصله سواء لكنه عالم من علماء الأمة لا يهدر لكن قوله فيها ليس بصور وليس بصحيح نعم نعم ليس هناك ذلك ماذا بأهل الرأي نعم تبلي من نعم نعم سمعناه من علمائنا وشيخنا وقالوا هذا كله بقال. قالوا يخص الأحلاف وبالمناسبة إن شاء الله سنبدأ بدنا نح في شرح البخاري بعد الدرس هذا الأسبوع إن شاء الله لعندو البخاري متى يجهزه إن شاء الله سنعلن إن شاء الله هنبدأ من شرح الشيخ عبد العزيز راجحي لأنه الشيخ راجحي يأتي به ولا عنده المتن فقط يأتي به ان شاء الله يعني سنبين المتن ان شاء الله نعم بعد الدرس لمن شاء لمن شاء بعد درس الفجر لمن شاء نعم سرت قراء سرت لا ليس سرت سنبين إن شاء الله نعم نعم قال رحمة قال رحمة الله تعالى والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم وأكرمهم عند الله أطاعهم وأتبعهم من القرآن. قال رحمه الله تعالى والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطاعهم وأتبعهم من القرآن. الولاية بفتح الواو هي الحب والنصرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل مؤمن في كما في رسالته. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وهي جسم مجموعة فتواه كل مؤمن تقي فهو لله ولي كل مؤمن تقي فهو لله ولي فلا يلزل في الولاية ظهور الكرامة والعبد يحرص على الكرامة والله يريد منه الولاية يعني الحب والمصرة لكن هل يلزل في الولي أن يظهر عليه شيء خارق للعادة لا هذا ليس بلازم هذا ليس بلازم قد يظهر شيء خارق للعادة تسلية للولي وقد لا يظهر وهذا المشروع أنه يظهر هذا الشيء لا ليس أما الأما الآيات تسمى المعجزات للأنبياء والمرسلين فإنها تظهر لأنها يقصد بها التحدي بخلاف الخوارق العادات للأولياء والصالحين خارق العادات على أقسام الثلاثة الآية كعصا موسى والقرآن العظيم لمحمد عليه الص على مسأله والسلام وهكذا آيات الأنبياء جميعا وهو شيء خارق للعادة يجريه الله على يدي النبي يقصد به التحدي وهناك خارق للعادة يجرى على يدي غير نبي وهو إما أن يكون كرابة إن كان العبد صالحا وإما أن يكون من تلاعب الشيطان وأفعال الشيطان وإذا كان الإنسان طالحا وفاسدا فإن هذا ولي للشيطان فإما أن يكون وليا للرحمن وإما أن يكون وليا للشيطان فإذا ظهر على الإنسان شيء خارق العرق كالمشي على الماء والطير في الهواء بعض السهل معترضهم المحيط سمى الله ومشى على الماء وبعض الناس ظهروا في عهد الشيخ السابقين رحمه الله من أولياء الشيطان يأمرهم الجن ألا يغتسلوا سنة فيبقى تبقى ثيابهم رثة ورايحتهم نثنة ويطيرون في الهواء فإلى ذكر الله عز وجل تخذ الجن على أحليم ويسقط ميتا وظار هذا في عهد العلماء فقال علم لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله فخرج ميتا لأن الجن يحمله فإذا ذكرت الله الجن يضعف الشيطان يضعف فتخلى عن صاحب فسقط ميتا وأما ما يفعله الصفية من الاهتزاز عند قراءة القرآن في المساجد ونحو ذلك أو ما يسمى بحلقات الذكر فهذا من العبث بذكر الله سبحانه وتعالى أنا أخذت الجلاله وأخذه الخشوع فيتمايل يتمايل يسقط على الأرض، وربما يتبول أو يتغوط على نفسه كدابة. هذا ليس ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا ذكر للشيطان، ليس من ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الحضرات وحلقات الذكر بهذه الطريقة ذكر الله في خشوع في تدبر في تأمل لمعنى الذكر. أما هذه الموالد فهي من البدع المكروه. ومن فعل الصحابة رضي الله عنهم وهم أحب الناس <تصفيق> للنبي عليه الصلاة والسلام ما فعلوا هذه الحلقات للذكر أبداً <تصفيق> ولا يتقون الخدم فاسد جدا يعني يتقون النبي يحضر الحلقة لما يقول حضر حضر حضر وشخص وأبصر إلى جائزة معينة يقصدون أن الرسول عليه السلام حضر من قبره إلى, إلى هنا مركز بدر مثلا ترك المدينة النبوية وجاء دماركس بازين ربما في نفس الوقت في الهند أو في الأندرس في نفس الوقت حضرة يقول الحضرة أيضا وهذا من الباطل والبدع والعياذ بالله المنكر جدا فقاله رحمه الله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن أولياء جمع والولي هو الذي الولاية هي الحب والنصرة الولاية هي الحب والنصرة وكما سبق لا يلسم في الولي أن يظهر على يديه كراما وإنما أكرم الأولياء على الله أطبعهم وأتبعهم للقرآن الله جل وعلا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ومن هذه الآية أخذ الشيخ الإسلام رحمه الله أن كل مؤمن تقي فهو لله ولي فالولاية تحصل بالتقوى والإيمان كل مؤمن تقي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال الله تعالى يعني في الحديث القدس من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب بمعادات أولياء الله من من المحرمات والعياذ بالله باب الله سين ما نقول لا تستغيثوا بالأولياء لا تستنطروا بالأولياء في قبورهم لا لا تنذروا للأولياء لا تدعوا الأولياء في القبور من دون الله لا من دون الله لا تاخذوهم وصايت كذلك بلغ الى اخواننا في صيد مصر يوجد قبر على مد 25 كيلو تقريبا في الصحراء ويذهب الناس إليه يسوقون إليه الألعام لا حول ولا قوة إلا بالله يسوقون إليه الألعام من المدن والقرى وتذبح عند هذا هذا الضريح والقبر والأياذ بالله يسوقونها لمدة كم قلت يا حمدي موجود ها؟ نعم قبر من هو أبو الحسن الشاذري وهناك هناك هناك هذا جبل في هذا المكان سمى ماذا ها كان الخادم لهذا القبر ويصعدون عليه في يوم عرفة هذا في سمالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا شيء عجيب جدا هل عندنا عرفة في مصر إذن يصعد الناس هذا الجبل في يوم عرفة ويسوقون العام في شهر ذي الحجة تقربا كما يسوق الناس الهدي إلى بيت الله الحرام هذا شيء والله لو وجد الزنا في قارعة الطريق والخمر في قارعة الطريق أهوى من هذا الشيء هذا شرك وعياذ بالله نعوذ بالله ذلك. أنص الله السلام وتعالى العافية والواجب على طلب العلم هذا أمر واجب عيني وفريضة الفريضة فرائض الله أن يبين الناس الحق ويرفق بهم لأنهم عاشوا على هذا السنين وعقول وربما قرون من الزمن لكن يكون وجد إلى الآن مع انتشار العلم والعقيدة السلفية ولله الحمد في كل مكان فهذا شيء أنا يعني لا ولن عنده صادق لا أصدق هذا أبدا ولا حول ولا قوة إلا بالله فهذا شيء عجيب هذا شيء عجيب وذلك أيها الأخوة لابد من الاهتمام بالدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك وإزالة الشبهات في هذا الباب يعني يصل السفه في العقول فما قال الله جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه من رغب عن الحنيفية والإقبال على الله والإعراض عن من سواه فكل من فعل ذلك فهو سفيه، كما ذكر الله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولا بالله. الله فلابد من دعوة الناس والبيان للناس وتعليم الناس والصبر على الأذى في سبيل ذلك ولو قتلت إن شاء الله نرجو لك في سبيل ذلك عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يذهبون عند شجرة التي بايع الصحابة النبي ينزل تحتها ذهب فقطعها، قطعها عمر رضي الله عنه، ولما جاء بيت الشيخ محمد الوهاب في طريق يعني إصلاحات هدم، وكان بعض الناس يقول كيف تهدم بيت الشيخ لما مجدد؟ هدموه لا بأس الحمد لله، بيت ككل البيوت، بيت محمد الوهاب كأي بيت، كأي بيت في الدنيا، ليس له أي ميزة يتميز بها. أبدا إلا ما فيه من دعوة للتوحيد ونهي عن الشرك وما فيه من بركة القرآن والسنة غير هذا لا, لا بجدرانه ولا ببنائه ولا بأي شيء فيه ككل بيوت المسلمين وكل بيوت الناس جميعا. فكون وجد قبر جبل يصعد إليه الناس يعني لما قيل الشيخ محمد فبير رحمه الله قال له رجل أنا يعني أنا كذا ابن كذا وسب على نفسه بأنه كلب وابن كلب فقال اتقل الله ماذا تقول قال أنا وقفت على جبل عرفة وعدي قال كيف وقفت جواب كل الحج على أقلد كل سنة ثلاثة مليون أنت فقط تقف على جبل عرفة وعلك وكان قد وقف على جبل على جبل الرحمة في مكة يظن أن هذا جبل عرفة قال الشيخ حجك باطل حج عليك أن تعود للحج من العام القبل فإن كان هذا في مكة وهو غريب جدا ففي غير مكة أغرب وأشد ولا حول ولا قوة لله بالله نعم فليلزم في الولي أن تظهر على يديه كرامه ليس بلازم ولا يحرص الأولياء على الكرامات أبدا إن جاءت الحمد لله وإن لم تأتي لا بس لا تنفي الولاية نعم قد رحمه الله تعالى والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى نعم أكمل ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به نعم قال رحمه الله تعالى والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى هذا جاء, جاء جوابا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل جبرائيل في حديث عمر بن الخطاب الطويل فلما سأل, النبي لما سأل جبريل عفوا النبي عليه الصلاة والسلام ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وجاءت بعض هذه الأركان في قول الله عز وجل آمن الرسول بما أنزليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقال سبحانه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي فهذه أركان ستة والقدر أيضا جاء ذكره في القرآن قال سبحانه إن كل شيء خلقناه بقدر فهذا للقدر في القرآن ومن السنة كما سبق حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهذه تسمى أركان الإيمان غير تعريف الإيمان فالإيمان عند آل السنة قول وعمل أو اعتقاد بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان هذه النونات لابد منها اعتقاد بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص به الأصيام خمس دولت هذا الإيمان دال السند تعك تعاريف وأما أركانه فهذه تسمى أركان الإيمان الستة ويكفي الإنسان الدخول في الإسلام ماذا أن ينطق بكلمة التوحيد لا يسأل عن هذه الأركان كما يفعل الخوارج الآن في بعض البلدان في ليبيا أو غيرها. سألنا الشخص ما أركان الإسلام إن أجابوا إلا ذبحوا ما أركان الإيمان إن أجابوا إلا ذبحوا هذا ما طلبه الرسول ما طلبه الرسول بل لما قتل أسامة بن زيد رضي الله عنه رجلا قال لا إله إلا الله في البعركة والقتال ولا شك أنه أنه, أنه ربما يقول ذلك خشية السيف لما رأى لمعان السيوف وطير الرؤوس قال لا إله إلا الله فظنّ أوسامه ابن زيد رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه أن وقال خشيت السيد فأنا إليه بسيفه وقتله أوسامه فلما رجع وحك ذلك للنبي عليه السلام قال يا أوسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ولا يزال به إلى أن قال أوسامة حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ وفي رواية قبل يومئذ لأن النبي عليه السلام غضب من ذلك كيف تقتل رجلا يقول لا إله إلا الله هؤلاء الخوارج والدواعش يأتون بالمسلم يقول عندهم اتركوني أصلي طيب ركعتين لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يعبون ولا يهتمون والنبي يقول يا أسامة ماذا تفعل بلا إله إلا الله تأتي تجادر عنه يوم القيامة ماذا تفعل يا أسامة وأنت حبي وابن حبي ماذا تفعل بهذه الكلمة يوم القيامة حتى يقول أسامة حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ أو قبل يومئذ قضب النبي عليه الصلاة والسلام وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس الحديث من, من أبو هريرة ها؟ أثناء أمر ومرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن قالوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى في الواعنة بخيرا نعم رضي الله عنه جميعا فإذا قال سيدنا الله إلى الله وحمد رسول الله عصم دمه وماله ويطالب باقي الأركان أما في حل معركة والختال إذا قالها يكفعا حتى ولو قالها خشية السيف تعظيما لهذه الكلمة كلمة التوحيد أعظم كلمة في الوجود قال الإيمان بالله والإيمان بالله ربا خالقا رازقا وحي مميت يعني الإيمان بالربوبية الله توحيد الربوبية وتوحيد الربوبية معناه قول يا عبد الرحمن إفراد الله بأفعال مثل الخلق الرزق الإحياء الإيماتة إلى آخر والإيمان بالله إله معبودا والألوهية معناها إفراد الله بأفعال العباد كالركوع والسجود والتوكل والإنهاب والرغب والرهب والخشية إلى آخره وتوحيد الأسماء والصفات والإيمان بما جاء في الكتاب السنة من أسماء الله وصفاته مغيد تعطيل ولا تمثيل ولا تكيف كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والإمام بالملائكة تؤمن بأنهم خلق من خلق الله خلقهم الله من نور وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأنهم خلق عددهم كثير وخلقهم عظيم ولهم أجنحة كما ذكر الله في كتابه والإمام بالكتب المنزلة من عند الله إجماليا وتفصيليا فيما أطلعنا الله عليه والإمام بالرسل كذلك إجماليا ما ذكرهم الله 25 نبي ورسول القرآن وأنبياء بني إسرائيل الذين يذكر ونؤمن بهم على وجه الجملة وأن الله عز وجل ينهم بالآيات والمعجزات وأنهم جميعا كانوا يدعون إلى التوحيد ويحذرون من الشرك فكل نبي بعثه الله قال لقومه أعبروا الله ما لكم من إله غيره والإيمان بالقدر وهو الركن الخامس أو السادس الإيمان بالقدر أن يؤمن العبد أن كل شيء من عند الله عز وجل وأن الله قدره والإيمان باليوم الآخر بما جاء فيه يقع فيه الميزان والحشر والبعث والصراط إلى آخر ما جاء في الكتاب وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه أركان الإيمان الستة التي يجب على العبد أن يؤمن بها ومن أنكر منها شيئا والعياذ بالله لا يكون مؤمنا لا يكون مسلما فالواجب الإيمان بهذه الأركان كما جاء في كتاب الله وكما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولعل نكف إن شاء الله عند مسألة الكبائر وأهل الكبائر من أمة محمد نعم، وفق الله إياكم ويحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول استاذنا الشيخ خان وضحك فيكم ما هي جهت القبلة عندنا في مركز بدر كله؟ جهت القبلة. كما نتجه نحن الآن، لكن نحن نميل يسارا قليلا لأن المسجد فيه انشطار وفيه الحراف ولذلك نميل أكثر. أما في بيتك فإنك تتجه إلى هذه الجهة مباشرة ليس بهذا الميلان الشديد إذا كان بيتك مستقيما ليس في هذا الحراف الذي في المسجد فإنك تتجه إلى هذه الجهة مباشرة. وما هذه الجملين أخذنا بأجهزة دقيقة وجلسنا تقريبا أسبوع. عن طريق البوصلة نعد في جهة القبلة فلا يوجد اي شك واما من صلى قبل ذلك يعني قبل يعني تعديل القبلة وكان كان الحراف الحمد لله يسير فالصلاة لا شك أنها صلاة صحيحة اما في البيوت فالقبلة معتدلة لذا كان بيتك ليس فيه الحراف او انشطار نعم نعم؟ نعم كل كلها تميل اليسار قريب. نعم. كل الله أحسن الحكم عن المرأة التي تعمل إجهاض وما عليها بكرة. المرأة لا تفعل الإجهاض أبداً لا تنزل الجنين أبداً هذا من قتل النفس إلا إذا قال الطبيب هذا ويقول الطبيب المسلم الحاذق في مهنة الطب لابد يكون مسلم وعدل وثقة ولابد أن يكون حاذق جيد في مهنة الطب من هذا الأمر صار الناس يتساهلون فيه تساهل عجيبا مع أنه من قتل النفس إذا كان إجهاض بعد نفخ الروح فهذا من قتل النفس الواجب فيه النزل نزل الطفل ميتا الواجب فيه هو غرة عبد أو أمه يعني ثمن عبد أو أمه إذا أنزت المرأة الجنين والحمد لله رب العالمين يعني بعض الطبيبات بارك الله فيهن لا تفعل هذا إلا بعد الاتصال علينا ولله الحمد المنه نحن نمنع ذلك أبدا إلا إذا قال الطبيب هناك قال قالت الطبيبة هناك خطورة على حياة الأم لا سيما في الأشهر قبل نفخ الروح هناك خطورة نبأس أما خطورة بمعنى الموت تخشى أن تموت المرأة أو يكون إذا ولدت موتها يعني يعني يعني وارد جدا أنها تموت الغالب أنها تموت يمكن أن تصل الجن هنا أما بدون هذا تقول أنا مريضة أو تعبانة ما نتريد في الحمل تريد تضمن الحمل شرب قهوة وشاي الحمل طبعا الله قال حملته أمه وحنا على وهن لا بد من التعب في الحمل. بعض النساء تقول أنا تعبانة، هانزل الطفل خلاص مش مشكلة. مشكلة. هذه مشكلة. أما حديث جوزع من عبد الله عند مسلم كنا نعزل والقرآن وينزل يعني في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا عند الحاجة ولا بد من الإذن من المرأة الذي يعزل فينزل خارج خارج المرأة فإن هذا لا يجوز أبدا إلا بإذن المرأة. أن لا يخشى عليها الفتنة. أما حديث جابر فهو محمول على هذا. كنا نعزو القرآن ينزل بإذن المرء لأن هذا حق لها لا أن تستأذن. يقول رحمة الله عليكم من يزور كاهنا مؤمنا بما يقول له في بكفر الأكبر أو الأصغر ما ذلوك. ادعاء الدعاء معرفة الغيب. وتنازع العلماء في الكاهن. فبعض علماء منهم الشيخ صالح على الشيخ يقول أن كفره أصغر لوجود شبهة وهي أن الجن يطلعه على مكان الشيء المفقود ويقول الشيخ صالح فوزان أن كفره كفر أكبر وهذا هو الأظهر الذي سمعناه من أكثر علمائنا ومشايخنا أنه كفر أكبر في الك... الذي يدعي معرفة شيء معين لأن الله عز وجل قال و... عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو كنت أعلم الغيبة لست من الخير وما مسني السوء فلا يعلم الغيب إلا الله كل يعلم من في السنوات والأرض الغيب إلا الله فالغيب الكلي لم يطلع الله عز وجل ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا إنما هو من خواص الرّب جل وعلا خاص بالله عز وجل فلا جزاء الذاب للكافل الذي يدعي معرفة الغيب والدعي بعرفة المغيبات هذا باطل والعياذ بالله والبشعة والكتشينة والمندل والفنجان وضرب الرمل كل هذه من الدعاء الغيب وهؤلاء النسوة التي يسدنا في الشوارع أضرب الرمل وشوف كل هذا من الكهانة وتصديقهم في هذا من الكفر المخرج من الملة والعياذ بالله والعياذ بالله فالنجل إنسان أن يعلم نساءه في البلدان ولأن النساء يمرون وتتركون الأبواب أحيانا ويمرون في الشوارع ينادون أضرب الرمل واشوف كل المرأة عندها مشكلة مع زوجها كيف يتزوج يتزوج فتناديها ماذا تعالي قد له وتقول لها سيتزوج وترجع البيت زوجتك مدلك بزه قدام إيه في إيه أنت لا تدري لا تدري أنها وقعت في مصيبة أعظم من هذا ولا الله. هذا ضرر بعيد ولا يذهب نعم وفق الله يكون يحب ورده وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وسلم